بوك تو بيتز دسمت سبتني سبعة وخمسون. سبعة وخمسون. بي آرستا عند الطبيب عند الطبيب من إر بيركس بي آرستا عندي موعد مع الطبيب موعد مع الطبيب مان إير بيراكس الموعد عندي في الساعة العاشره الموعد عندي في الساعه العاشره كا يو ما اسم ما اسم حضرتك جو تفضل اجلس في غرفة الانتظار تفضل اجلس فی غرفۃ الانتظار ارسٹ تولیت ناکس االطبيب سیاتی حالا االطبيب سیاتی حالا کریوس است مع أي شركة تأمك الصحي مع أي شرك دريد وس اللب بماذا قدر أن أخدمك؟ بماذا أقدر أن أخدمك مسئ صابس هل تشعر بألم؟ هل تشعر بألم؟ kur <سؤال> الموضع الذي يؤلم اين الموضع الذي يؤلم مان وينمر <أشعر> sap mugura دائما بالالم في الظهر دائما بالم في الظهر مان بيجي sap galva Handī sudāun fi aļabil aukāt. fi aļa el auāt. Manāžreiz sāp vēderss. Ešorū ahienan bija elemin filboun. Ešur ahen bija elm fī alboan. Lūdzu atģerbieties līdz Min fodlik, Ikek šifin nusfelaluī, min žsmik. Min fodlak, el nusaf elļī, min žsmek. Lūdzu atgulieties uz Min fodlik, tamdad alasarir. serīra.: Min fodlek, Te el serīr. ir kārtībā. Dagtu tamam. dam temam. Dagt el dam temam. Es jums iespricēšu. Otike ibra hokna. Otike ibra. Es jums iedošu tabletes. Otike hubub. Otike hubub. Es jums изракстишу рецепти اعطيتك وصفه طبيب للصيدليه اعطيتك وصفه طبيه للصيدليه